وفر <تصفيق> مها وعهل الوفا خليني اشرح لهم يا الزهر يا حساب وعدوا علي يا رب بيد مني جياتي حسينة قديم مهارة خنقتني يوم مني المصيب العربي في يوم لفضى يمات عشين هجر ويه انا بتري دمعي النهار خاب لابنا احرى تصديتيني تحرق بيني ليه انت يا هره سدي وانه نارو ما املق صبري ظره وي تعمل مين يا دجي استو ما هو جسم على الماسره الزهر يا رجل حسين وعدوا علي يا صرا عيبنا راح صرا عيبني يحش صاب الغيريبه بابتي دې دې ځل ضی صاحي مې مې یا وعدي تطط جامي بي يا زهره يا ام حسين زهره يا ام